وتوكل على الله وكفى بالله وكينا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أسواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم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 وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِي أَكْمَ مَعْرُوفَ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُوراً وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ الْنَّبِيِّنَ مِثَاقَهُمْ وَمِن كَوْمٍ وَمِنْ نُوحٍ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 وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يكون المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تربثوا بها لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرًا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا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 فإذا ذهب الخوف سنقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يثيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم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 ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدم الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظد وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما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 وإن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدني المحسنات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 إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبروج الجاهلية الأولى وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله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 <تصفيق> إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والموتصدقين والمتصدقات والصاضقين يمين والصائمات والحافظين فرجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما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 فَلَمَّا قَبَزَ زِيدٌ مِنْهَا وَقَرَزَ زَوَجْنَاكَ هَذَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَاءِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَقَرَزَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى نبي من حرج في ما فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قبل وكان أم الله قد رب قد را ال الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله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 أنا لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فدخلوا فدخلوا فإذا طعمتم فتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن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 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عتابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليه النبي جلابين يدينين عليه النبي جلابين ذلك أدنا أي يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والموجفون في المدينه لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجامرونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتل سُنَّةَ الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسُنَّةِ الله تبديلًا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله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 وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمناءات وكان الله غفورا رحيما